الحمد اللہ وسلم الحمد اللہ صلی اللہ حفیع تقدم الر <تصفيق> من ع بخاری اللهم صل على وسلم حفظت الحديث فضل بسم اللہ بسم اللہ علیہ من رائع وقت حفظ يقرأ كل يقرأ مع نفسه من حفظ يقرأ فهمتم هذا؟ من حفظ يقرأ. ارفع صوتك وقرأ مع نفسه بسم اللہ وعن ابي حريرة رضی اللہ عنه قال, قال رسول الله صل الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين الا من كان يصوم صومًا فليصوم ما اتفق عليه وقال عمر ابن ياسر يلا قام نفسك احسنت يا طالب بالبركه الله فيك طيب يا اخواني في السؤال سؤال ما هو اليوم الذي يشك فيه يوم الشك عندك يا ولد اليوم ماذا؟ أحسنت هو يوم 30 ماذا؟ من شعبان احسنت يوم 30 من شعبان هو اليوم الذي ماذا؟ يشك فيه هل هو الاول من رمضان؟ هل هو ماذا, أو هو ماذا؟ من شعبان سؤال ما حكم صيام يوم الشك؟ عندك يا ثامر الجواب حرام نحن كنا بنلزم كنا بنلزم حرام لا يجوز هكذا أملا قول جمائل السلف الخلف لا يجمع في المسألة نعم الصحيح من أقوال علم هذا أنه قول جمهور وإذا الخلاف مودي تضل حرام قلنا على صحيح طيب هذه الحرمة هل ينتج عنها فساد الصيام أو أنه يصح مع الحرمة يصح مع الإذن أستاذ هذه نعم الفساد هذا هو الصواق يعني من صام اليوم الذي يشك فيه لا صام ولا أخطر. لا هو الذي أكل ولا هو الذي أجر نفهم يا أخوان في الله وهذه قاعدة مضطردة نعطيكم هذه القاعدة يا أخوان نعطيكم هذه القاعدة إن شاء الله طيب. خذوا هذه القاعدة وهي ماذا أن التحريم التحريم ينتج عنه ماذا الفساد يعني إذا قلت في شيء حرام يعني أنه ماذا فاسد إذا قلنا هذه الصلاة محرمة يعني ماذا باطلة وإذا قلنا هذا البيع والشراء حرام يعني المال إيش حرام يعني أن العقد التعاقد بينهم ماذا باطن كأن لم يكن الحرام يعني أنه مضاد لأمر الله فكيف يصح شيء ضد أمر الله عز وجل لا يكن فالحرم ينتج عنه ماذا الفساد والبطلان الفساد والبطلان فإذا قلنا هذا الصوم محرم يعني أنه ماذا؟ فاسد وإذا قلنا أنه فاسد يعني بلا إيش أجر بل ربما تؤذر ربما تأثن وإذا قلنا هذا الفعل حرام يعني أنه بلا أجر وربما يأثن صاحبه ما فهم في الله من حكم تجسيص القبور الجواب حرام فإذا جسست كان إثماً على صاحبها إذا كان عالماً واستحق العقوبة بل ليس كذلك بل وجب على ولي الأمر أن يزيل هذا الأمر لأنه ماذا؟ محرم الله. هذه تسمى تبعات التحريم تبعات التحريم الفساد البطلان وغيرها من الأمور وإن يصح تقول هذا حرام لكن لا بأس تعلموا حرام اذا يصح لا يجوز الا اذا استثناه الدليل اذا جاء الدليل مستثنيا هذه القاعده في فرع من الفروع اخذنا بالدليل سمعنا واطعنا الذي حرمه والذي اسنده هو الذي صوب في هذا الامر والا الاصل هو ما مثال هذا الاستثناء ما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الرقبان ما معنى تلقي الرقبان؟ تلقي الرقبان يعني يأتي البدو البدو يأتون إلى المدينة بأشياء يبيعونها من بداوتهم مثل الحليم معنى لبن هم لا يعرفون الأسعار في السور فيأتي بعض الناس يتلقفهم يعني يلتقيهم في الخارج عادوا فأوصلوا يقول اشتركوا بكذا وهذا مسكين بدوي لا يعلم كم السعر يقول ما شاء الله زين يا أخو فطبا فإذا جاء إلى المدينة رأى أن الرجل قد ماذا غشه وغره السعر أربعة أضعاف خمسة أضعاف مفهومي يرحاني في الله إذن نهى النساء عن تلقي العقبان يعني هذا فعله الحرام ولا ما هو حرام حرام ولا ما حرام الحرام يعني أن العقب البيع والشرى الذي تم بينهم يعتبر ايش يعتبر ماذا فاسب باقي لكن انظروا للانصافيه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان ثم قال عليه الصلاه والسلام فاذا حضر الى السوق فهم بالخيار ان شاء امضى وان شاء طلع يعني البدوي اذا جاء الى السوق عنده ايش الخيار ان شاء امضى البيع قال لا بس السعر متقارب لا بس وده له وان شاء أبطل. لا اعطيني يعطيني لبني مختلف تماما ان شاء امضا وان شاء ماذا ابتداء هذا اعتبر اسطناء للقاعدة لكن في انصاف ام لا في انصاف وعلي فردس يا اخوان في الله نعم الحكم يدور مع العلّة الدليل قال سميعنا وماذا فاطعنا مفهم فهمتم هذا الكلام ام لا, أم لا؟ نواصل في هذه القاعدة ام خلاص فهمتم؟ كيف استخدمت؟ المثال مو واضح هل نعني باب الصوم ولا نواصف القاعده ناتي بامثله كيتفهمونها الكلام مفهوم صح نعم طيب مساله امس ذكرنا تقعيد اذا الباب يعني حكم شيءام الشك ما هو يوم الشك وانه لا يجوز وانه حرام وانه فاسد مفهوم مساله في الحديث يقول عليه الصلاه والسلام الا رجل كان يصوم صوما فليصم يعني لو ان رجل اعتاد الصوم من الصيام فوافق ذلك الصيام ال30 من شعبان فليصم مثاله مثاله رجل اعتاد ان يصوم كل اثنين يعني هو متعود على صيام كل يوم اثنين فوافق الاثنين ال30 من ماذا من شعبان هل له أن يصوم أو يقال له لا تصومه لأنه يوم شك الجواب ماذا يصوم في نص الحديث لماذا لماذا رخص لمن اعتاد صوما أن يصومه ولو كان هو يوم شك لماذا لأنه ليس في حقه ماذا؟ شك هو ما من أي شك نحن الآن تقدم معنى العلة لماذا حرم الصيام يوم الشك لماذا حرم لان هؤلاء القوم الذين يصومون يوم الشك يحتاطون حيطه غير شرعيه تقول نحن نصوم هذا اليوم ان كان رمضان الحمد لله احنا صمنا واذا لم يكن هو نافله لا باس هذا النوع من الاحتياط غير مشروع نهى النهي الشرع عنه لان فيه زياده في الدين انت بين خيارين اما ان تكمل عندك شعبان 30 اذا ما رأيت الهلال او اذا رأيت الهلال تصوم ايش اول رمضان انتهى الامر امرين لا ثالث لهما لكن الان انت زدت امرا ثالثا وهو انك صمت 30 لا هو الاول من رمضان ولا اكملت العده كانه لماذا من, من شعبان هذه زياده في الدين هذه هي من عمل عمل ليس عليه امرونا فهو رد لكن من اعتاد الصيام هو لم يسئ ان فيتي هذه عادته لا بس فهم يا اخواني فيلان إذن السؤال لماذا رخص لمن اعتاد صوما أن يصب الثلاث من شعبان الجواب لأنه في حقه ليس ماذا شك وهكذا منع وحرم الصيام يوم الشك قطعا لمادة الوسواس لكي لا تدخل عن نفسك وسواس هكذا أم الذي اعتاد صوما اعتاد الصيام كل يوم اثنين ما عنده أي شيء وسواس هذا الباب مقطوع الحمد لله فجاز له اخواني في الله اذا ننظر الحكم اختلف اجماعا على النيه فلما كانت نيته معتاده جاز ولما كانت نيته فاسده حرم هو الشكل حرم. اخواني في الله اذا العله صحيحه والحكم يدر مع علته متى ما كانت العله صحيحه جاز ومتى ما كانت العله محرم ماذا حرم اخواني في الله سؤال جاء في الحديث يوم أو يومين لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين الآن فهمنا اليوم هذا هو الشك الذي مذكر في حديث عمار واضح أم لا لكن اليومين يدخل فيه التاسع والعشرين. لماذا لا يجوص صيام اليومين فهمتم قال في الحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين اليوم تقدم معنا مشهور واضح وهو يوم الشك لكن ما الله من قوله عليه الصلاه والسلام يومين تفضل يا شباب والثاني ما شاء الله الجواب قطع لماده الشك تماما يعني قاط يعني اشرى الشريعة جاءت لقطع الحيل تعرفون الحيلة؟ تعرفون الحيلة؟ خدع الحيلة الحيلة لا تزيد المحرم إلا تحريما وذلك قاعدة الشأن العظيم وغيره يقولون هذا لا يختلف فيه بين العلماء الحيلة لا تزيد المحرم إلا إيش؟ زيادة إيش؟ تحريم لا يوجد تلاعب في الدين فبعض الناس يقول أنا أعلم أن يوم الشك محرم صومه فأنا لن أصوم يوم الشك وحده سأصومه وأزد له يوم آخر ما هو يوم؟ يومين نقول ولو يومين ولو ثلاثة ولو أربعة مادم نيتك هي الشك وتقدم لرمضان والزيادة في دين الله عزيزي ما ليس منه أصوم كله ماذا فاسد فقوله عليه وسلم يوم ولا يومين مثل قوله يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا أربعة مادم أن القضية تقدم لرمضان هذا كله ماذا باطل ولهذا جاء أحد مريرة قال عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هذه المختلف فيه لكن معنى صحيح يوافق أحد مريرة انتصف شعبان فلا تصوموا بينما عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليل أنه صلى ورد عنه أنه صام من النصف الآخر من شعبان بل عائشة كذلك سرر شعبان سرر شعبان يعني آخر شعبان صومه لكن قوله إذا تصف شعبان فلا تصومه المراد به هؤلاء الذين ماذا؟ يعني قطع, قطع قطع حيلة هؤلاء الذين يحبون التقدمات والزيادة على رمضان فيقدمون له بأنواع من الصياد يوم أو يومين أكثر أو أقل ممنون رمضان ثلاثين يوم أو تسع يوم لا تزيد ولا تنقص هذا دليل على أن الشريعة اتباع ليست هوى ليس بالتشهيد بل بالاتباع سمعنا وأطعنا إذن خلاصة هذا الكلام أن استقبال رمضان بصوم ليس له أصل في الشريعة ليس مما اعتاده الشخص حرام لأنه يعتبر زيادة في صيام ماذا؟ رمضان لا يجوز أن تتقدم رمضان ماذا من الصيام إلا إذا كان صيام مشروع أصلاً في الدين مثاله رجل قال يعني ذكر أن عليه كفارة أو امرأة كان عليها صيام من رمضان الماضي حاضت فآخرت السیام فلما قضت وافق آخر قضاء او آخر شعبان یجوز او لا یجوز یجوز او لا یجوز یجوز لا وهذا القضاء له أصف الشريعة لبس رجل يصوم كل اثنين وخمیس وافق آخر شعبان یجوز او لا یجوز رجل عليه كفارة واراد ان يأخذ بها في ذلك الوقت بسبب الكفارة اس کا نظر ہے تو اللہ فقا ہے آخر شعباں ہے کہ اراد ان یصوم که يتعوض على صیام رمضان کہ أنا, انا اصوم من الان که اذا دخل رمضان انا ان شاء الله متعوض ہے کہ او لا یجوز لا یجوز لا یجوز على رمضان کل کثيراً في شعباں که تدخل رمضان ماذا انت إن شاء الله شدید <تصفيق> هذه احدى العلل لكن علل ضعیب هناك من نائم من قال أن النبي صلى الله من عليه وسلم منع هذا النوع من الصيام كي يتقوى المسلمون على صيام رمضان علا ضعيفة لكنها مذكورة لعله بسبب هذا التعليل وهذا القول من قوى الأهل العلم يعني بعض الناس فهم قضية يا نس ما تشتهي تعرفوا يوم ما تشتهي طيب رمضان يفعلون وليما يعني ما لا أول ولا آخر كبيرة ما لأولن آخر على وجل البلاغة وجل... كبيرة جدا يقول بعشين يتقوى على رمضان فيها نظر هكذا بي إذن فهمتنا هذه المسائل فهمتنا هذه المسائلات نعم إذن سؤال هل رغب الشارع في الصوت هل الشريعة رغبت وحثت على الصيام أم لا ها نعم طيب كيف هنا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقدم رمضان بالصيام هذا منع من صوم هل رغبت الشريعة بالصلاة هل حفظت الشريعة على الصلاة قال عيني على نسب كثرة السجود طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا هنا لا صلاة بحضرة كذا منع كذلك من صلاة هكذا أم لا إذن كيف نفهم هذه المعاني الجواب نعم الشريعة حثت على هذه العبادات لكن قبل ذلك هي, حثت هي أبانت لنا أن هذه العبادات مبنية على الطاعة لله ورسوله ليس على الهوى مبنية على الاتباع لأن هذه العبادات جاءتنا من عند الله إذن لابد أن نأخذ بها على طريق الله ورسوله ليس على طريق أيش الهوى انتبه يأذق الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا المسألة كلها إتيان من الشريعة ليس من عند نفسك لا انتبه فهم الله وما كان قول المؤمن إذا دعوا الله ورسول أن يقولوا سمعنا وطعنا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هكذا لا لا ولهذا في ذلك الصيام يقول عليه الصلاه من, من صام الدهر لا صام ولا افطر ايش يعني الدهر يعني متواصل طال عليه لا صام ولا افطر لا صام يعني ما له اجر ولا افطر له ذاك الذي ايش اكل يعني بلا اي وقت نفسك بلا اي فائده رغم انه صام كثير لكنه غير متبع فصار عمله الكثير هذا بلا اي شيء فائده بل يخشى عليه ان الاثم فكذا املا عملت العمل القليل متبعاً لرسول الله تؤجر على الكثير واذا عملت العمل الكثير متبعاً للهواك ولا تؤجر ولا شيء وربما تأثى المسألة ليست هواء هذا الكلام واضح وهذه المسائل واضحة تكفي هذه المسائل في باب ماذا سامي بشكل قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر هذا عبد الله بن عمر فائدة من العباد الأربعة العبادل الأربعة منهم هم العبادل الأربعة يعني صحابة تأخر موتهم تأخر موتهم وحملوا العلم وكلهم يبدأ وإسمهم بماذا؟ يا الله وهم أربعة فهمتنا هذا الكلام عندك يا والد تعد يعني أظهر تحفظ بسم الله عبد الله بن عباس عبد الله بن سعود عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عبد العاصب واحد على قوله كان صاروخ صاروخ حمزه باقي واعد عبد من احمد رحمه الله تعالى قال الصحيح ان عبد الله بن مسعود لا يدخل فيهم لان موته قديما تقدم موته تقدم الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مات في خلافه عمر في اواخر في اوائل خلافه عثمان عبد المسعود مات في أول خلافة عثمان بينما هؤلاء العبادلة تأخروا حتى دولة بني أمية حتى دولة بني أمية دخلوا في دولة بني أمية وهؤلاء الأربعة أدركوا إمارة يزين ابن معاوية يعني موتهم تأخر جداً وبين اولهم موتا وهو عبد الله بن عبد الله بن مسعود الله بن فرق كبير, لا؟ فرق كبير يعني قطعه بتاع جيد يمض مفهوم يا اخواني عبد الله بن عمر من العباد الاربعه من هم العباد الاربعه هم العباد الابران ها عبد الله عبد الله بن عباس ابن عمرو عبد الله بن الله الله بن, بن, بن, بن من ابن عمر وأصارهم من ابن الزبي وعبد الله ابن عمر أكبر من عبد الله ابن عباس إذن كيف يرتبون كيف يكون ترتيب عبد الله ابن عمر ابن عمر ثم،, ثم ابن عمر ثم ابن عباس ثم ابن الزبي من فهم يظن في الله لكن خذوها فائدة جمت عبد الله بن عمر هي أكبر التراجم وسيرته أكبر السير من هؤلاء الأربعة وأكبرهم سنا وأكبرهم ترجمة أكبرهم سنا وأكبرهم ترجمة وكان عند جماعات من أهل العلم أكبرهم قدرا أكبر هؤلاء الأربعة ماذا؟ القدر حتى أنه استشير في الخلافة كان أكبرهم قدرا وكان مجل حتى أنه قيل في وقته قالوا من أجل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قالوا عمر قالوا ثم من قالوا ولده عمر ثم من ولده من وولده عبد الله بنه عمر ولما مات ولما مات يزيد يزيد ابن معاوية يزيد ابن معاوية لما مات يزيد ابن معاوية جاء إلى ابن عمر أتاه مروان وواله من الحكم قال يا عبد الرحمن قم في الناس والله لا يعدلها أحد مثلك يعني ما في أحد يصبح للخلافة مثلك أنت أربع الناس لو قمت ودعوت للخلافة كل الناس بعدك أنت ابن عمر انظروا جلالة عمر في الأمة قالوا لا أقوم لو قمت لا تدعى الناس كلهم للخلافة الله أصبحت مات أمات فقال عبد الله بن عمر وأهل الشام في ذلك الوقت عبد الله بن عمر من خير الناس في الدنيا فقال عبد الله بن عمر لمروان واهل الشام ما بهم وسميع عليم واهل كذا ما كذا ما بهم لان الامه في ذاك الوقت كانت في فرقه فقال مروان يردهم السيف يعني نقاتلهم بعش بالسيف حتى يأخذ بحب فقال لا أرضى بها ولو بدم مسلم دم واحد مسلم سيراق في سبيلاً آخذ الحب لا أرضى هي أهوى عندي من دم مرئ مسلم الخلافة هذه أهوى عندي من دم عش مرئ مسلم هو الذي قال لئنتو دم الكعب حجراً حجراً أهوى عند الله من هذا من يراق الدم عش مسلم ويرفع إلى رسول الله مسلم ابن عمر لله عز وجل تركها لله وفهم في الله من جلالته رحمه الله تعالى حج ستين حج حج كم؟ ستين حج إلى بيت الله الهراب ستين حتى قال الزهوري لأن أعلم أحدا في عهد ابن عمر أعلم بالمناسك من ابن عمر وكان في التابعين عطاء عطاء بن ابي رباح, بن أبي رباح كان اعلم التابعين بالحج بالمناسك لماذا لانه تعلمها عند ابن عمر اخذ المناسك من, من وكان عبد الملك امر الناس الا يتقدموا على عطاء واكد الوليد بن الملك كان يامر الناس الا يتقدموا في الحج على عطاء لانه تعلم المناسك من عمر من جلالتي جنا الله مات وهو متزوج اربعه كانت لا تتمم مره من نسائه الا عرست برايات اخرى يعني تموت اليوم مره اليوم الثاني يعيش عرس برا مره اخرى كان بزواج رضي الله عنه قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتموه فصوموا رايتم ماذا رايتم ماذا الهلال رايتم الهلال ولا اذا رايتم التقويم هلال نعم ايلا وقتوي الهلال نعم اذا رايتمهم فصوموا واذا رايتموه فافطروا اذا رايتم الهلال صوموا واذا رايتمه ماذا افطروا الاول للصيام لرمضان هلال رمضان والثاني هلال شوال اذا ثم إذا بعد ذلك فافطروا لمن لشوال فاذا غم عليكم في الحالين اذا غم عليكم في الحالين فقدروا له يعني اكملوا العده اكملوا العده 30 فاذا غم عليكم هلال ش... هلال رمضان اكملوا عده شعبان كم 30 واذا غم عليكم هلال شوال اكملوا عده رمضان كم 30 نفهم يا اخوان في الله في هذا الدليل في هذا الدليل على ماذا؟ على أن الشريعة قطعت حبال الشك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموا صوموا وإذا رأيتموا ماذا؟ أفطروا فإذا أغم عليكم أكملوا ما أنتم فيه أشعني هذا؟ انظر يا قانون هذه قاعدة فقية كبيرة مشهورة هي قاعدة كلية قاعدة كلية القرون الاصل بقاء كان على ما كان الاصل ما كان على ما كان حتى ياتي امر ما كان الى امر اخر الاصل بقاء ما كان على ما كان يعني مثلا مثلا مجرده وضعه ثم جاء الى الصلاه ثم قال نسيت هل أحدثت أم لا أنا في شك أظن أنني أحدثت أظن أن هناك هواء خرج مني أظن لست متأكد ماذا نقول لهم ماذا نقول لهم ماذا بعض الناس اقطع الشك باليقين ورحت وضع لا ليس هذا دليل ليس هذا منهاج شرعي وليس هذا كلام أهل عين بل الدليل على خلافه أصاب ماذا أنت متأكد أنك توضعت نعم وانت شاكك أنك نقضت الوضوء نعم إذن الأصل بقع ما كان على ماذا على ما كان طع حبال مسواس اذهب صلي لا تقلق أنت متأكد أنك متوضع نعم إذن خلاص. أنت متوضع إن شاء الله حتى تجزم أنك ماذا نقضت توضات. أحكام الدين مبنية على اليقين تذكروا من قاعدة أمس أحكام الدين مبنية على إيش على اليقين ليس على الشك الشك لا يبنى عليه شيء في ہی بھی شیف انظر کبا الشریعة حمت يعنی عور الدین من جميع الابواب هذه مسألہ عظیم جدا جدا جدا تدخل في كل ابواب الدین حتی في ابواب النکاح رجل نے انا کنت غاضب جدا من اہلی من زوجتی غاضب جدا الیوم طلعت لی الضغم لیکن لا ادري هل طلقتها ام لا نقول العصر بقى ما كان على ماذا على ما كان حتى الحمد للہ الیقین لا يزول بالشك. هذه قاعدہ اجمالی فقیہ کبیرہ من قواعدہ خمس ما يزول الیقین الا یقین لا يزول اليقين الا مانا یقین فالأصل بقاء ما كان على ماذا على مكان ما مفہوم يا. فاللام نا ومثل وہ في باب الصیام الان انت في شعبان انت في شعبان فایدہ جاء الیقین ورائیت الهلال لا بأس صم رمضان وإذا لم يأتي الأصل بقى ما كان على ماذا على ما كان ما دم أنك لم ترى الهلال إذن أنت ما زلت في شعبا إذن هذا هو يوم ماذا الثلاثين لا تفتح الشكوك الدين مبني اليقين يقول الله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا ما في في الله طابع مسألة. مسألة هذا الحديث فيه فائدة عظيمة وهي ماذا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس جميعا فقال فأكملوا العدة ثلاثين فاقدروا له صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته كل الناس ما قال النسلم أهل اليمن أهل كذا أهل النجد أهل الشام ما معنى هذا؟, ما معنى هذا معنى هذا أن الصيام للأمة كله واحد والفطر للأمة كله ماذا؟ واحد وأن هذا التفرق الذي يحصل فيه كل سنة ليس صبابه وليس من يمتين ولهذا الصعيح من أقوال العلم أن المطلع واحد مطلع الصوم ومطلع الإفطار ماذا؟ واحد هذا هو الصواع فإذا قال مثلا أهل الإيمان ما رعين الهلال لكن أهل الإجتقالوا رعينه يعني الصيام أو إفطار؟ صيام لأنهم رأوا لأن أمة واحدة فإذا قال أهل آسيا ما رعيناه أهل المشرف قالوا ما رعيناه أهل المغرب قالوا ماذا رعيناه ماذا نفعل فهكذا. هذا هو الصلاة نحن أمة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم واحد لكل الأمة فأنا مفر هذا هو الصلاة من حيث النظر من حيث النظر، من ناحية نظرية، هذا هو الصلاة هذه مسألة نسأل عنها في كل سنة نصم ولا نفطر فلان صاموا كذا أفطروا نصم ولا نفطر نصم ولا نفطر هذا صام حيث نضر لكن ما حيث الفعل؟ ما حيث الفعل؟ من ناحية عملية اتق الله ولا تفتن المسلمين ولا تسبب فتن عليك وعلى إخوانك فإذا قالوا نصوم نص إذا أفطروا النس هنا وهناك النص وكذا لا تشغب على المسلمين هؤلاء هذا كذلك رأي بعض أهل هناك من اهل من يقول لماذا الاختلاف المطالب بمعنى إذا رايت اخوانك او الناس اخذوا بالقول بقول اهل العلم لا تشغل فتنه اذا اردت ان تصم لنفسك ولا تشغل على الناس واذا افطروا افطر لنفسك ولا تشغل على الناس وفني ظني في الله هذه مساله اخرى هذه مساله من الناحيه العمليه من الناحيه العمليه ينظر الى كلام الولامر الى كلام الناس كذا تنظر ايهما اين المصلحه واين ماذا المفسد أما أن رجل يأخذ بهذا القول وهو الصلاة لكنه يقوم على رؤوس الأشهاد اتقوا الله ابدأوا الصيام لا تفطرون قد رؤية الهلال ويفعله فتنة والأخواني فتنة كذا ومضاربة هذا يصبح هذا, هذا يسم الحقمة في شيء يسم الحقمة في شيء فالمسألة مهما كان اجتهابية واختلبت فيها الآراء واختلب فيها الأقوال ومازلعهم يختلفون بل فائدة هذا الاختلاف بدأ منذ متى؟ الاختلاف في مطالع الصيام بدأ منذ متى؟ متى بدأ أول اختلاف في قضية الصيام والإفطار في الأمة؟ ما هو أولها؟ عندك أول سنة محفوظ أول سنة بدأ الاختلاف بيد المسلمين في مطلع الصيام والفطر تفضل لا لا ماذا؟ سوخنا كثير من الخلافات ايون النبي صلى الله عليه وسلم تق الله مستحيل ايش تقول يا غنى ايمن صادر من البيت كيف تقول يا اخي بالله عليك والله يعني النفس مش لا مستحيل لا ايمن يلد العصا ان شاء الله في البيت ويعطي العصا ليس اه اه؟ لا قبل ذلك عندك ها عندك فضل ماذا لا بعد الجواب أحسن أول اختلاف بعد أن قتل عثمان بعد أن قتل عثمان من عفان رضي الله تعالى عنه اختلافت الأمة فكان مطلع أهل الشام وصيامهم يختلف عن مطلع ماذا الغرب يختلف. حتى أن معاوية صانى بعد الصيام أصحاب علم نبي طالب رضي الله تعالى حجم عباس الصحيح اختلف ذروا اختلف ذروا سبحان الله قد قال له عثمان قبل أن يقتل قال والله إن تقتلوني لا تقاتلوا عدوا جميعا أبدا عثمان قال لهؤلاء الظلمة الذي أراد أن يقتلوه قال والله إن تقتلوني لا تشتبعوا على عدو واحد أبدا يعني سيحصل ماذا؟ الهرار على تقتلوني؟ ثم ذكر لهم, لهم بعض فضائره التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيه على تقتلوني؟ والله ما قتلت, قتلت نفسا محرمة منذ أن أسلمت والله ما ما ثم قال والله ما زنيت لا في جاهليه ولا في اسلام والله مرضيت بعد ان بعدا ديني اني عز وهكذا الحجي الحج نسوي خليهم اي ثلاثه وهكذا حط الله ثم ذكر بعد فضائله التي ذكرها الاسلام بحقي علام تختونني وفعلا بعد ان قتل عثمان افتلغت الامه وكان من نتاج هذه اللق الفقه أن يختلوا في قضية المطالع الشاهد يا أخواني في الله هذه المسألة لا تحمل ما لا تطاق فبعض الإخواني صار عنده هذه المسألة يعني من أصول الدين أم يواني ويباري فيها لا نعم أصار فيها المطلع واحد والأمة كلها واحدة لكن هذا الخلاف بين الله تعالى لا يفسد للود قضية والأخوة حاصلة وهذه المسألة مما تحتملها الأخوة مفصول ولا عن المسلمين ولا يعني تفتن المسلمين ولا تهيج المسلمين في مثل هذه الامور هذا بسم الله الرحمن الرحيم واضح لكن سبحان الله مما نشاهد يا اخواني في الله يعني العجب خاصه في تلك البلاد يعني في تلك يعني حدود هنا صيام وبعد الحد هذا افطار يكون دلال على ان ورث من دين الله. وين يا فاني يعني مثلا يا جلس فتره في الحدود بين ماليزيا وتايلند. وخصوص يا فاني لله في الحدود. سحاول مطلع وهولاي مطلع. يعني هنا صمنا ثم ذهبنا نصلي هناك وهولاي ماذا؟ صيام. يصلوا؟ يصلوا؟ لا صيام. لكن ضروري ذهب من صلى العيد ورجعنا للبيت فالناس ما هذا صيام يعني تقفز هنا يفطار وترجع إلى هنا ماذا صيام هذا من نتاج رأي من يقول اختلاف ايش المطالب شك لا جزم يعني ما في ادنى شك عندي ان هذا خطأ برضه. لكن لا تسبب فرجة وفتنة على المسلمين ما في دائم الله ذهب من العيد ونرجع ما فهم يفاني في إذن الخلاصة حفظكم الله تعالى هذا النحو من الكلام يدل على الشمولية وأن الأمة كلها مشمولة بهذا اللخب أكملوا اقدروا له صوموا افطيروا يعني كلنا مشمولون بهذا اللخب ومتى ما صام رجل ومتى ما رؤية الهلال صمنا جميعا ومتى ما أكملوا العدة أكملنا ماذا جميعا وشاهدي أخواني في الله ما دام وأن الاختلاة حصل بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه ماذا على أنه خلاف الصواب والواجب ماذا الاجتماع لكنه أمر مقدرين فهو في قدر الله عز وجل فالحمد لله على بلعاد قال ولمسلمين يعني رواية مسلم فإن أؤمي عليكم فقدر له ثلاثين وللبخاري فأكمل عدة ماذا؟ ثلاثين الشهر العربي الشهر العربي أو قل الشهر القمري لا يكون إلا ماذا؟ دورة القمر لا تكون إلا في ماذا؟ في ثلاثين أو تسعة وعشرين أما ثمانين ليست من دورة القبر وليست من الإسلام بل وليست من الواقع اصلا نحن يخوان في الله؟ فلا يكون الشهر قط 28 أبدا الدورة الشمسية خانفة فيها نظر وفيها اختلاف مريج وفيها عدم انضباط فهي غير مضبوط أبدا وما زال الناس في اختلافهم فيها إلى اليوم بينما الدورة القمرية سريعة وقريبة وبينة واضحة في متناول الجميع. ولهذا علقت أحكام الشريعة بالدورة القمرية بشهر العربي المبدو بشهر ماذا؟ اش را بھا داری مجھے نام کمریا اچھا شمسی ہے سنگ کمری سو روح إذن،, إذن كيف سيكون الجواب الجواب كل ثلاثين سنة من الشمسية هي إحدى وثلاثين من ماذا من القمرية نفهم يا يعني في كل عشر سنوات كل عشر سنوات تزيد عنها القمرية بثلاثة أشهر ونيف فتجتمع لك في الثلاثين قرابة السنة. اذا من كان يحسب عمره على دور الشمسية فكان عمره مثلا ستين على دور الشمسية فليعلم انه في ميزان الشريعة عمره اثنى وثلاثن اثنى وستين من كان يظن اخوانی فلا انه ثلاثن فليعلم انه ماذا احدى وماذا مثلا فهمتن هذا الكلام ام لا؟ لا. وللبخاري فأكمل عدة ثلاثين ولو في حديث يبي هريرة رضي الله عنه فأكمل عدة شعبان ثلاثين ما شاء الله بالنسبة للروايات من أراد أن يحفظها لبس ومن صعب عليه فليكتفي بماذا بحديث أم الباب هذا هو الأهمل طيب إذن يا أخوان في الله لا إلى الآن أخذنا معهم ثلاث أحاليث أرجو من الجميع حفظوها وإتقانوها واضح إن شاء الله نفهم كم بقينا وقت م سب ہم سے بتایا رہی رہا سوال ہے یہ سوال سوال دیکھ رہا سلام